الذين آمنوا وكانوا يتكون لهم لا تبديل لكلمات الله ذلك هو وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء إن يتبعون إلا الظلام ونظر إنهم إلا يخرفون Hvala što متاع في الدنيا ثم إلينا